وأنستغفر ربكم ثم تبو إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو ويأتك الذي فضل فضله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 ألا حين فِي ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات السدوء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ويعلم مستفرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، وَكَانَ عرشه على الماء، إلَيْبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ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 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم, بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان لنا رحمة ثم نزعناها منه, ثم نزعناها منه إنه لا يأوس وَلَئِن أَذَقْنَا هُنَّ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّوءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سُخْرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 فإن لم يستجبوا لكم فعلوا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوفى إليهم لوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفما كان على بَيِّنَةٍ من ربّه ويَتْلُه شاهدٌ منه ويَتْلُه شاهدٌ مِنْهُ ومن قبله كتاب موسى وَمِنْ قبله كتاب موسى إمامه ورحمة هؤلاء كي يؤمنوا به. وَمَن يَقْتُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَهُمْ أُوْعِدُ فَلَا تَكُفِي بِثِيَتٍ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءِكَ يُحْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسبيع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 114. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذيع مبين 115. ألا تعبدوا إلا الله إني, إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 116. فقال الملأ الذين قَوْمِهِ من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك وما نراك إِلَّا إلا الذين هم أرادلنا بد يغوى وما نرى وما نرى لكم علينا من فضل بل نهونكم كاذبين قال يا قوم أرأيت إن كنت على بيّنة من ربي وأتاني وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عَلَيْهِ لان إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم ماينصرني من, من الله إن طردهم أ تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني, إني 124. إذا لمن الظالمين 125. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 126. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم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 129. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 120. فسوف تعلبون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُظْلِقِينَ وَقِيلَ يَا أُفْضُ بِلَعِينَاتِي وَيَا سَمَاءُ أَطْلِقِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَانُهُ رَدَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ نَبِيَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا, وإلا تغفر لي وتغهمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اذبط بسلام منا وبركات عليك وعلى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 وَاسْبِ انَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ آنَتم إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ 119. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا وَيَزِدَكُمْ قوة إلى قوتكم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 قال إني أشهد الله وشهد وشهد أن بريء مما تشركون.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 وَلَمَّا جاء أمرنا نجينا هوده والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدروها فدموها تاكل في افضل الله ولا تمسوها بس وَلَا تمسوها بس فان ياخذكم عذاب قريب فعقوها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد ذلك وعد الغير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي عزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين.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 فبشرنا بإسحاق و منه وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت ألد وأنعجوز وهذا بع لي إن هذا لشيء عجيب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 قال يا قوم ها اولائي بنات لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد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 ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك, إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبع 119. أليس الصبح بقريب 110. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود 111. مسومة عند ربك وما هي من ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أرى بخيره وإني وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط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 فَرَزَ قَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أي يصيبكم مثل ما, مثل ما أصاب قوم روح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 قال يا قوم أرحي أعذ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبأس الريض المرود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بأسر الرض المرفوض ذلك من أمباء القرآن قصص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك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 116. وما نؤخره إلا لأجل معدود 117. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 118. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَقَابًا غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولُو ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإننا لم وفقهم نصيبهم غير نقص. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه.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 129. وأقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 120. واصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أرو بقية أرو بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا إلا قليلا من أنجينا منهم والتبعل الذين ظلموا ما أترفون فيه وكانوا مجرمين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 وتمت كلمة ربك لا أمل أن لا أمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا نقص عليك من آباء قص لما ما نثبت به فؤادك وجاءك ذي هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عمّن على مكانتكم إن عاملون وانتظرون إن مُتَظِّرُون وللله ضيّب السماوات والأرض وإليه يُبْعَل الأمر كله وإليه يُبْعَل الأمر كله فاعبده وتوكّل عليه